لا تسالوني عن حياتي فهي اسرار الحياه هي منحه هي محنة هي عالم من يوميات قد باتها لله ثم راضيت في ركب الهدى لا تسالوني عن حياتي Nie wiem, czy w amma tariq. Nie <średenia> i لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة هي منحة هي محلة هي عالم من مميات قد باتها لله ثم رضيت فيه ركب الهداء لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة هي منحة مصيري فهو ما يرضي الاله وما يريد الفوز بالنصر المبين او الشهاده والخلود فاذا وجدت على الثراء والامر محدود الحدود فكن البطولة والهداية فيا الرمز بالنصر المبين او الشهاده والخلود فاذا وجدنا على الثراء والعمر محدود الحدود فاقم الوجوده لا حياتي اسرار الحياه هي هي محنه يا عالم من في لا تسالوني عن حياتي من إلى الحياه إلى محنة إلى